قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافره أذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كره خاطره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 ان في ذلك لعبرة لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفعتم كها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها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 وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من تغى وآثار الحياة الدنيا، فأما من تغى وآثار الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما ما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرثها فيما أنت من ذكراها